يا مظالي يا يا مظالي يا مظالي يا مظالي يا مظالي يا من يا مظالي من يا مظالي من يا مظاليم الزمان ترفع الشخوى لرب البيت فالراج لهم كل شيء يصير للإنسان بالدنيا امتحان اختبار للعجاية واختبار للعزو يا مظاليم الليالي يا مظاليم الزمان فعش لرب البيت فراج كل شيء يصير للإنسان بالدنيا امتحان اختبار للعقاية واختبار للعزو انت حلاب بالعزيمة توصل اهبار والأمان بر ما افتاح للخيرات والمولى رحوم والوعد يوم الحساب وكل جبار يهان ينصر الله كل مظلوم تأذى من ظلوم يا مظاليم الليالي يا مظاليم الزمان يا مظاليم يا مظاليم يا مظاليم الليالي يا, يا, مظالم يا مظالم الليالي يا يا مظالم السماء